بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد الحديث الرابع والعشرون حديثا دقدمي أفرفا كرانا عن أبي زر الغفاري رضي الله عنه أبا زر الرأو دفمي الغفاري قسيساتي رب الرهجالة Anin nabi nabiyy sallallahu alaihi wa sallam. Irga ma rabbi irra'o desse. Fima rawa ar-Rabbihi. Wa rabbi isaani irra'o desse. Nirra. Hadisul Qudsi jadama hadisini akkana kuni. rabbi akkanaan jade jadankkuni. Anna hu kaala rasool rabbi ni jadan. Rabbin ul-Aani akkana jade jadan. Ya ibadi, ya إني حرمت الظلم على نفسي أني ظلمي ميت لا لبوت يرت حرام قل إجرا وجعلته بينكم محرما جدوته سنت الله حرام قل إجرا فلا تظالموا ولمي يا عبادي يا قبروتكية كلكم ضالٌ <لن> شفت كثنو <كيسة> جل تورا إلا من هديته نم أنقذيلك ملئ <مليء> فاستهدوني أجل من الربر بعد أهديكم يثنك يا عبادي يا قبروتية كلكم أوفتك سنو بلودة إلا من أطعمته نما أن يسنيك سملة فستطعموني ناتن الرب رباعا أطعمكم يسنيكثا يا عبادي يا قبروتتي يا كلكم عار شفتك يا سنو قل لدي مودا الا من كسوته نماني اذا اف في سماء فستقصوني وفنان الربرباده اكسكم Yaa ibaadi, yaa qabrootakiyya Inna isin tukhtiun billayli waan nahar Hal kaniguyyanidugugurtani Waana agfiru addunooba jamiaan Anidili hundani ararama Faastagfiruni araramanarra barbada Agfir lakum isini Ararama. يا عبادي يا قبروتكي إنكم لن تبلغوا ضري إثن نميلوت قنكما نجيت فتضروني نميلوف ولن تبلغوا نفعي نفيدو تلين جيت فتنفعوني نفيدوف يا عبادي يا قبروتكي لو أن أولكم أدتك أول كثني في وأخركم رمت كثني لا أول الرهق رممت وإن سكم وجنكم إنما في جن كثن كانوا تاني على أتقى قلب رجل واحد الرجاء رب صدعته قلبي نمتوك الرتي أدوتاتني ما زاد ذلك في ملكي شيئا موت مكية كثته متك كلنا أن دبله، هندي كيسنا قنامة تقطتدو يا عبادي يا قبروتتي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم أدو في آخر كيس درادوبني نما جنن كانوا على أفجري قلب رجل واحد الرب قلبين ما تقوك أبي جهلي تقلبين تيساني اللي ودو بادي وكاك فرعونات ما نقص ذلك من ملكي شيئا موت يارا واتاك كان إرئيس يا عبادي يا قبرتك يا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم ودو درادو من كيسان جنين كيسان إبنمني كيسان اللي قاموا في سعيد واحد درية قربتني فسألوني نكرتني فأعطيت أدوكني أن كل إنسان مسألته شوفنا ما تفواني نكرته ما نقص ذلك مما عندي وأن برج الرهما تقن الرئيس إلا كما ينقص المخياط حقا للمون إرئيس تمالي إذا أدخل البحر يو بحري سيسم للمون ما إرئيبته هم دقان إرئيبته يا عبادي يا قبروتتي إنما هي أعمالكم دلقان تيسا أحصيها لكم ولدت إثني قبا ثم أوفيكم إياها قلت إثني قلت شعري فمن وجد خيرا نمني دلغا إساكي ستي خيري أرغتي فليحمد الله ربين هفارفتو ومن وجد غير ذلك نمني وان برا أرغي وان خيري تهن، فلا يلومن إلا نفسه لب في ملي نما برانكو متيني يجر رواه مسلم حديث مسلم تودسة بخاري والين هنجروا كوني وان مسلم لوم فان باسجة جودة حديثني ني كوني ظلمين حرامته نتهماجرا ماليب ربين افردت حرام قوة نمرت حرام قوة جرا دان ديتي او دوقابو. موتو ما او دوقابو افردت حرام قوة جدو قبرشات اللي حرام قوة جيشو قبرشات الدباء حديثني حديث كوني إِلَمَنَمَرَتِ ذُلْمِينَ حَرَمْتَهُ كَرَالَ مَنْ جِلَّ أَبِهِ تُقْفَى حَرَامَ جِلَى وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ حَرَّمَنَ وَيَتَجِرُ لَمَّا فَأَ إِرْرَادُ أُرْجِي فَلَا تَظَالَمُ وَيَتَجِرُ ذُلْمِ جَدُّ وَأَنْ تُقْبَكَ إِسْيَنِهِمْ مَلْكَ عَيُورَ توقف بغطاء إسينه مالي كايو رجججونا ما لفجنان ظلمين أكاتان التلال أكاتاهدو أكاتاهدو سنكيثا قامد بانيقناتو يو وغاريدا ظلمين كني غبروت الرتي حرام جدو إساني تيو Hadeethin kuni gadi faginnya nuhima jacchuda. Guddinna rabbi fi kul isa. Akkasuma duruma rabbi beekun barbaatshisa akkata hai. Irrahu banna jacchu. Rabbiin kenna namarra Rabbi mieluun lain dandayan, fayyaduun lain dandayan. Rabbin keinnasahibu al-adli. Amrin hundinu garumarabbi keinnadae bityjatchul. Khenaf. Rabbin khairinu haa waffagu. Wajadaakumullahu khairan. Wa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu.